المحطة الأولى المعاني الضمنية قدرة القارئ على تحديد المعاني العميقة التي أردها الكاتب ولو لم ترد صراحة في النص ومن مهارات هذا المستوى مهارة استنتاج اوجه الشبه والاختلاف او استنتاج العلاقات بين الافكار ومهارة إدراك العلاقات السببية أي فهم ما بين الصطور وما وراءها ومهارة تحديد أهداف الكاتب ومقاصده